سلقاد وفي تلاكي حبك في الحشامة دالباقي مشكري يا مناتك الجميلة مثلكم ثو حلالة طويلة لو تنسيد بيكه يا عامي زرت الحسن تيها في منامي diroya moy dit hakati le mesle konto halala Tõesti Quan lik konto